كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل كن في الدنيا كانك غريب او سبيل مشايين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرره المكرمين ومن سار على ناجم الى يوم الدين اللهم امين اللهم امين حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى لازلنا وبرنامجكم عابر سبيل مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ ابن سحاق الحوين حياكم الله شيخنا بارك الله فيك بارك الله فيك الله يحفظ دمتم في سعادة الدارين آمين الله, الله يبر فيك جزيزة إزايك. الجنة الشيخنا أحبتنا في الله تحدثنا في الحلقات الماضية عن عابر سبيل واختيارنا لعابر سبيل والكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عبور السبيل وكيف للإنسان أن يعرف كيف يمكن أن يصل الله تبارك وتعالى والمركب الذي لا بد أن يتخذه وهو المحبة وحتى يصل إلى هذه المحبة لا بد أن يسأل وإذا أراد أن يسأل لا بد أن يسأل أهل العلم ثم تكلمنا أن أهل العلم لا بد أن تكون مسألة واضحة ما بين أهل العلم وما بين أشباه أهل العلم وعند هذا توقفنا في الحلقة الماضية ونقول بعد الاستعانة بالله شيخنا الحبيب نحن قلنا في الحلقة الماضية أن أبرز مثال على الفرق ما بين العالم و العالم حديث الرجل الذي قتل 99 نفساً هذا الرجل الذي قتل 99 نفس ثم يعني توبه خالج صدره وأراد أن يسأل قال فدلوني على أعلم أهل الأرض هو بيسأل السؤال الصح ولكن الإجابة هي اللي كانت غلطة طبعا. فدلوه على راهب <مم>. فكانت الإجابة من الراهب وهذا ما توقفنا عنده فضل الشيخ محمد بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كما تفضلت وقلت أن السؤال كان صحيحا مئة بالمئة وهذا مما يمهد إلى الجواب الصحيح لأنه يختصر الطريق وقديما قالوا حسن السؤال نصف العجلة يعني لأن علم سؤال وجواب نعم فإذا سألت سؤالا صحيحا ينبغي أن تتلقى جوابا صحيحا إذا كان المجيب عالما يعني لازم يكون الشخص صحيح ليس بس السؤال صحيح بالضبط وأنا يعني رأيت من شيخنا الألباني رحمة الله عليه في هذا شيئا لم أره لغيره سبحانه الحق وهو أنه إذا سأله سائل وأحس الشيخ أن السائل لم يصل إلى بغيته بسؤاله يصحح له السؤال يقول له لعلك تريد كذا يقول لا طب لعلك تريد كذا يقول لا ليه لإن الكلام للسائل غير ناجع مش واضح فقبل أن يجيب لابد أن يصحح له السؤال عشان الجواب يطلع سليم وإلا هو لو أخذ الجواب على ظاهره سيعطيه كلاما آخر لا ينزل على مقتضى السؤال وكما يقول يعني بعض أهل العلم أن العلاقة ما بين السؤال والجواب كالعلاقة بين الصدى والصوت على قدر ما يكون هذا يكون هذا نعم. وفي هذه القصة كانوا يحكونها في باب التربية تربية الأولاد يعني قالوا أن طفلا صغيرا عشر سنين والحاية خرج إلى الغابة يتجول وبعدين معه عصى فوجد أيه زي ما تقول قطا أو وجد كلبا أو كده فبيجر وراه المهم أنه أنه زجر الكلب تمام أو زجر الدبل قدامه يعني فدي غابة فرجع له صد الصوت فوقف وقال من أنت أم رجع له صاد الصوت من أنت, من أنت؟ قال لي قل لي من أنت أم رجع له صاد الصوت قال له أنك حقا قبيح أم رجع له الصوت فالده ولد ده بيشتمني بقى لازم أقدبه خاد العصاية بتاعته وقعد يلفه الغابة عشان يجوه الولد ده يدي له علقه المهمة لقاش حد يعني رجع لأمه وهو حزينه ما لك يا ابني؟ قال له الله راح تشتمني قال له طب حكي لي اللي حصل يعني فحكى لها الحكاة فتبسمت الأم وقالت يا بني إنه لم يكن ثم أحد كانش حد موجود ولكنه صدى صوتك ولو قلت حسنا لسمعت حسنا بدل ما تقوله إنك حقا قبيح ما أنت اللي شتمت أوه رجعت لك تاني ولو قلت حسناً لسمعت حسناً عشان كذا العوام بيقول لك الشتيمة تلف تلف وترجع لصحبها نعم <تصفيق> فهو أنا عايز أقول أنه يعني حتة علاقة بين السؤال حسن السؤال وإصابة الجواب علاقة قوية جداً ومهمة جداً, مهمة جداً طب شيخنا عفوا أنه قد يعني يفهم من هذا الكلام أنه قد يسأل الشخص فلا يتحرى المسؤول أو, أو الشيخ المتلقي لهذا السؤال فيجيب كما بدأ له كثير أو كثيرا ما لا يتحرى بالذات لو علي زحمة آه فيجيب فتكون الإجابة في جاء يطب زكاما فهدف لا بس أنا ما أقدرش ألوم العالم بيش في, في القصة دي ما أقدرش ألوم العالم لأن أحيانا يكون السؤال واضح قل من العلماء من يستوضح عادة من المستفتي قصده ده, ده قصة طويلة نهاردة أنا جاي لناس أمم ألوف جايين يسألوا فواحد بيقول لي ما ما تقولوا في كذا وكذا لو حصل كذا وكذا يقول لي يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز الا لو جاء هذا الرجل وقال لا يعني انا سؤالي بده تفصيل شويه انا كان كنت اقصد كيت وكيت وكيت يقولوا لا طالما المساله فيها هذا التفصيل فالجواب ايضا فيه تفصيل فانا ما اقدرش اقولهم ما عالم بس شيخنا أليس المطالب أن يتحره لأنه في الآخر الإجابة حملت عنه و العالم يضل بها عالم لا العالم ما زلش بالنسبة للسؤال الذي وجه إليه نعم لم يزل يعني هو ليس مطالب شرعا بأن يستفصل عن جوانب السؤال لا لا لا مش مطالب إطلاقا مش مطالب إطلاقا ولكن المطالب أن يجلي سؤاله بشكل آه آه واضح هو السائل آه يعني أنا لو, لو في إجابة طبعت غلط أنا أحمل وزر الغلط على المستفتي مش على المفتي لأن المفتي انا بفترض فيه عالم. فالعلمة كيف يضل يعني بالذات لو السؤال واضح بيسهل عن حكم شرعي حلال ولا حرام فعل كذا وكذا وكذا أحلال أنه حرام مثلا زي مثلا ما ييجي واحد يقول يا, أنا يا شيخ أنا قلت للمرأتي أنت طالق حيقول له يا طالق نعم تمام فلو جاء له يا شيخ لا ده أنا كان فيه حتة كده كنت عايز أقولها لك أنا وأنا بقول لها أنت تطالك استثنيت في نفسي بس ما سمعتش مراتي هذا الكلام وقلت إلا ألا أريد مثلا نعم يعني استثناء, استثناء متصل مش منفصل لأن في بعض الناس لما سمع الكلام ده هوت وقال لك استثناء استثناء استثناء في نفسه ما قال شي يطلق وبعد يجي بعد أسبوع يستثنى. أقول لك قلت لما عرفت كده قلت لها إلا أن أرضى لا خلاص رحت عليه لا. إذا, إذا, إذا استثناء استثناء متصلا في ذات الكلمة ولكنه لم يصرح بها واخد بالك إزاي كأن يقول لها أنت طالق إلا أن يشاء الله لا. خلاص كلمة إلا أن يشاء الله استثناء, لا. استثناء. لا يوقع الطلاق لكنه ألهى في سره ما ألهاش جهرم عشان المرأة ترتدع وهنا لازم, لازم يبين للشيخ حتى يفتيش ماشي إذا لم يبين هو للشيخ هو اللي عليه بالضبط كده وراح قال لي شيخ تاني أنا استثنيته فلان قال لي طالق وأنا استثنيته ولله لا فلان ده فتوى غلط طب أنت ما قلتلوش أننا استثنيت نعم فأنا عايز أقول يعني حتة اللي اللي اللي اللي المفتي يستثني ويستفصل والكلام ده هذا موضوع طويل إذا ألزمت نعم. به المفتي شققت على كل المفتي الموجودين في الدنيا نعم شكرا عفوا طب ما هو ممكن برضو في مشكلة أخرى قد يكون السائل له مأرب في قضية إخفاء جزء من السؤال او طرح الأمر بطريقة معينة حتى يستخلص الفتوى التي تناسب حاله هذا المتبع لهواه هذا المتبع لهواه هذا المتبع لهواه معنا عشان كده ما, ما كنت لسأقولك في قصة الراهب والسائل اللي اللي الرجل قتل 99 نفسا راح له فقال له إني قتلته 99 نفسا قال لي قال له لا لا ليس لك توبة آت طبعا دي زلت لسان تدل على أن الرجل ده جاهل لم يمارس الفتوى لا عرفش إزاي أخلاق الناس ولا إزاي يخلص منهم ولا الكلام ده فراح ضحية لسان فهو بعد ما خرج هذا القاتل بعدما قاتل مئة نفس لطف الله عز وجل به وسأل نفس السؤال لأناس آخرين دلوني على أعلم أهل الأرض الرواية بتقول فدلوه على راهب عالم, عالم الأول قال لي راهب وأخلاه من الوصف التاني قال لي راهب عالم فأبين أن هذا الراهب عالم ومما دلنا على أنه عالم أنه لما فصل الجواب فالصلاة هو تفصيل عالم حقا نعم قال نعم أي لك توبة ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فأعمل معهم نعم فأعمل معهم فالجواب بتاعه مجتمل على أربع محاور أربع محاور تمام المحور الأول نعم لك توبة نعم لك توبة ومن يحجب عنك باب التوبة جميل أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن, فإن فيها, قوم. فيها قوما يعملون الصالحات فعمل معهم معه. تمام الرجل دا لو قال له نعم وسكت ما يبقاش نصحه ما أفاده ما أفاده كان هيقول له نعم وخلاص لكن ممكن نعم ويفضل قاعد في الأرض اللي قاتل فيها المئة نفسه فممكن أي حد يهيج على القتل مرة أخرى يبقى إيه لستفاده فلا تتم الفائدة إلا بهؤلاء الثلاثة بعد الجواب الرابع اللي قال له نعم أي لك توبة الثلاثة, الثلاثة اللي قدر نقول لها إضافية الأولى هي إجابة السؤال والثلاثة هي إضافة من العالم ومهم جداً, جداً لتمام توبة هذا الرجل ليه لأن دي, دي, دي, دي حاجة بيسموها بيسميها أهل العلم جواب الحكيم بيسميها جواب, جواب الحكيم جواب الحكيم, الحكيم الطهور ماء هالحل ميتة هو أن تجيب السائلة بأكثر مما سأل ليس حشوا في الجواب ولكن لصالح المستفتي نعم. يعني أحياناً أنت ممكن تجاوب على واحد واتتوهه من الجواب دخلته في افتراضاته ودخلته في احتمالات و... والكلام ده حتى ظل الرجل ومش عانفه انت تقصده بالزبط تمام فجواب الحكيم انك انت تجاوب باكثر مما سأل المستفتي لان في كتب ادب الفتوى المفتي والمستفتي يحذرون المفتي ان يجيب السائل باكثر مما سأل ده احد الاداب اللي هم بيلزموا المفتي بها نعم. ألا يجيب المستفتي بأكثر مما سأل ليه حتى لا يشوش عليه الجواب عن سؤاله الأصلي لكن إذا أجاب هذا الجواب اللي احنا بسميه الجواب الحكيم وه... وه... وهذا أعتقد أنه يحتاج إلى إلى وقف معه ليه لأنه سيستفيد منه كثير من من يتصدرون الفتوى نعم. وعدم اعتبار هذا اوقع في مشاكل جميل جدا يعني المساله مش مجرد ان هو فقط يجاوب ولكن لهذا الجواب لابد أن تكون هناك أصول وفهم يعني هو اعتقد هو جزء كبير من من اجابه هذا العالم العالم الراهب ادراك لحال المستفتي بالضبط فهي فيها بعد نظر وفيها بالضبط ددلق صوته بقى فيها بعد نظر بعد نظر وقراءه فيها بعد نظر يعني في ذاكر القرطبي بسند هو ذكر سند كده في التفسير لأن القرطبي سعد بيقص السند من تحت خارص ويجيب جزء من السند الجزء اللي من السند ده هوت اللي القرطبي جابه في التفسير صحيح بس أنا ما عرفش اللي تحت السند مين فبول ان هناك رجل جاء ابن عباس فقال له ألي قاتل المؤمن توبة قال له لا وكان ابن عباس في إحدى فتاوي يفتي أن لقاتل مؤمن توبة كما في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح من حديث عطاء بن يسار أو عطاء بن رباح أن رجل أتى ابن عباس وقال لنا كنت خطبت فلانا ودخل أمها أبت أن تزوجني وأنكحت رجلا آخر فغرت عليها فقتلتها ألي توبة فقال له ابن عباس امك حيه قال له لا قال اذهب فتقرب الى الله بما استطعت فانني لا اعلم ما يقرب فانني لا اعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالده فده نص فيها توبه بالظبط فيها توبة. إنما الأثر اللي جاب القرطبي ان رجل جاء قال له لقاء المؤمن قال له لا قال له يا أبا العباس ما أنت كنت بتفتين أنه له توا قال رأيته في عينيه الشر هي دي بتاع المفتي عايز يقضي الفاتو ويروحي لبن عباس قال لي قاتل مؤمن له فيقتل أما هذا قتل وانتهى بالضبط كده عشان كده فراسة المفتي مسألة مهمة جدا يعني المسألة اللي انت ذكرته في جواب الحكيم حديث أبي هريرة لما ناس بركبوا البحر بيستضوا لؤلؤ وسمك وحاجات من هذا القبيل راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا تمام أفنتوضأ بماء البحر فقال له هو الطهور ماء هو ده الجواب عن السؤال بس هو بقول له ماء البحر دي تصرح في الوضوء قال له هو الطهور ماء بل هو أبلغ من أن يقول نعم, نعم. تمام؟ جميل. هو الطهور وماءه يعني إذن إيه توضقه ما فيش مشكلة وبعدين لأنهم بيركبوا البحر ممكن يلتبس عليهم السمك اللي بيستضوه وقول لك ميت. حناكل ميتة والقرآن وقد حرمها فالله. قال له الحل ميتته الله فلاحظ فالنبي صلى الله عليه وسلم راقب انهم اذا التبس عليهم طهوريه ماء البحر مع وضوحها أول. لا لان يلتبس عليهم ميتته البحر اولى واوله اكيد فده فراسه صح انك انت تخلي بالك من سؤال الرجل وتعطيه الجواب اللي هو الذي ينفعه جميل الجواب الذي ينفعه في, في, في مثل هذا؟ في حالته جميل جدا إذن هذا هو جواب الحكيم الذي لا بد يعني هو أولاً يبين رسوخ قدم العالم واستقراؤه لحال السائل فيكون كان في تناغم ما بين المرسل والمتلقي وهو العالم عندها تكون الإجابة هي الصحيحة فلذلك حسن الجواب حسن السؤال, السؤال أدى إلى حسن إجابة حسن نحتاج إلى وقفة لتجوية الأمر بشكل أكبر لنعرف معنا هذا الجواب الجواب الحكيم والذي دللنا عليه بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وبقصه هذا الرجل وكيف ان العالم قد يضل أن هذا الرجل انقذ هذا الرجل ونك ونكمل مع المحاور الاربعه باذن الله عز وجل الله ولكن استاذنك أن يكون هذا مستهل حديثنا في الحلقه القادمة باذن الله تبارك وتعالى جزاك الله, الله خير شيخ بارك الله نفع الله وقدرك الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله في فلن نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقه من برنامجكم عابر سبيل مع شيخنا الحبيب فضيله الشيخ ابو اسحاق وحتى نلقاكم بإذن الله عز وجل مع محاور أخرى لتجلية عبور سبيلنا إلى الله تبارك وتعالى نستودعكم الله الذي لا فضعه ودائعه نقول لكم دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عالي <تصفيق> و